فضيلة الشيخ عطي صقر ما الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة وما جزاء من ارتكب شيئا منها الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة كثيرة منها أولا الجماع وتفاصيله كثيرة ثانيا لبس المخيط أو المحيط وذلك لحديث رواه البخاري ومسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس والبرنس كل ثوب رأسه منه ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس والورس نبت أصفر طيب الرائحه يصبغ به ولا زعفران ولا الخفيني إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين وهذا خاص بالرجل أما المرأة فلتلبس كل شيء ما عدا النقاب والقفازين. ثالثا عقد النكاح لنفسه أو لغيره ويبطل هذا العقد لحديث رواه مسلم والحنفية أجاز ذلك ما عدا الجماع رابعا وخامسا تقليم الأظفار وإزالة أي شعر في جسمه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك سادسا الطيب في الثوب أو البدن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عليه طيب أن يغسله كما في الصحيحين سابعا التعرض للصيد البري بقتل أو تنفير قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك يحرم الأكل منه وكذلك قطع الشجر وجزاء كل ذلك مبسوط في كتب الفقه والله أعلم